فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت مَا مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد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 فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدرك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة لو للبشر عليها تسعة عشر وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا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 وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوْ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرْ كَلَّا وَالْقَمَرِ, كلا والقمر وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرْ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرْ نَذِيرًا لِلْبَشَرْ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 قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكننا نخوض مع الخائضين وكننا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين